بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العصر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادم إرماذة العمادم الذين لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاب الصخر بالواد وفرعون ذي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان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 وتحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى كلا إذا دكت الأرض دكت دكت وجب وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَّ رَجِيمَ أَيَّامَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذكرى قولوا يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقا أحدا يا ايتها النفس المطمئن جعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جن.